بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرمنا هل الله لك تبتغي مرضى أزواجه والله ربه الرحيم قد فرد الله لكم تعيذ لك أيهاكم والله مولاكم وهو العظيم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نفات به و اظهره الله عليه اقرب بعضه و اعظم انفق فلما نفا هذه قالت من كان بعد هذا قال نفاني العليم الغبير ان تتوبا الى الله فقد خبت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو فَسَعَبْتُهُ إن أن مِنْ فَلَّقَتُنَّ أَنْ يُبْدِلُهُ أَسْوَادًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَالِتَاتٍ سَائِبَاتٍ آبِتَاتٍ آبِتَاتٍ سَائِحَاتٍ تَيْبَاتٍ يَا أَيُّهَا الَّذِي امْ بُذُقُ الْمَاهِيتُ النَّارَ وَامْ بُذُقُ الْمَاهِيتُ النَّارَ وَقُولُوا إِنَّ الْمَال وَالتِّجَارَةَ وَبُذُقُ الْمَال وَالتِّجَارَةَ عَلَيْهَا بَلاءٌ انْتَقُمْتُمْ فِيهِ مَا, أمرهم ما أمرون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا الْيَوْمَ إنها دعملون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبت النصوحه اتى رفضكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلهم جنات تدريب تحتها الانهار يوم لا الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معهم ما هم يقولون ربنا أكفر لنا زرنا واخفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وقرب عليهم ومأغاهم جهنم وفيس المصير الله كانتا تحت عبقين من عبادنا صالحين فقالتا هما بلن نضرع عنهما من الله شيئا وقيل أولا من النار مع التاطرين الله مثلا للذين آملهم قادة إذ قالت رفبني لي, لي عند تبيكا في الجنة ونجيه في سفعون وعمله من القوم الظالمين ومظلم الَّذِي التي احصنت بِهِ فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات نصرها وكتبه وجعلت من الظالمين